واذكر اقاعاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت واذكر اقاعاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت وقد خرت نذرهم بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا إلا الله وقرقلت الشجر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أو لُوهِ اجِتْ تَنَالَتْ فِي تَنَاعًا آلِهَتُنَا فَاتِنَا قُلْ وَاجِتْ تَنَالَتْ فِي تَنَاعًا بما تعرفنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني قال إنما العلم عند الله وأبلغكم لكنني اراكم قوما تجهلون ولكنني اراكم قومًا تجهلون لم ما راوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فَطُبِغَتْ أَوْدِيَاتُهُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ يَعْثُرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ هَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ فِي سِهَا عَذَابٌ, أليم فيح فيها عذاب دمير كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم دمير كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فَوْمَمُلِرين وَلَ قَدنَ التََّهُم فيينَ إَكَكُم فيِيهِ فِيهِ وَلَ وَجَعَهَا لَهُ تَعَ وَأَذَ صَارًا وَأَفكِدَةَ فَمَ وَدَعَ آلَهُم تَعًَا وَأَدُقَار وَأَكَِ تَفَمَ فَمَا, فما, فما أَغْنعَنْهُم وَلَا أَدَصَارُهُم وَلَا فكِيدَتهُم جَاءَ إِن إِذْ كَانُوا أَمَا أَنَّا عَنْهُمْ سَمِعُوهُمْ وَلَا أَرْقَابُهُمْ وَلَا أَكِيدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ إذ كانوا يلحدون بآيات الإله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم وَلَقَدْ أَحْلَتْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَطَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْبِعُونَ فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتْتَقَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً فَلَوْ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتْتَقَدُوا بَل ضَلّوا عنهم الظُّرُوعاتهم وذلك اسفهم وما كانوا يفترون ذلك اسفهم وما كانوا يفترون